جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري, تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه